بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدة فقال الذي رأى في منامه أنه يعصر خمرة أنه سوف يعود إلى خدمة الملك في القصر وترفع عنه الظلامة ويرجع إلى سابق عهده في سبح الملك وقال الآخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه إنه سوف يقع عليه الحكم بما ارتكب فيشرب فتأكل الطير من رأسه ثم قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام وقال, وقال الذي يظن أنه ناجم منه نذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الاسلامية والاربعون والقصد من هذا التذكير هو وضع الملك في جو الحقيقة التي غيبتها عنه الحاشية فلعل غير ما من الظلامات والتجاوزات تفعل فعلها في اوساط الحكم والمرتمع وتفصل الامور هنا بد من مناحظة قوله تعالى ظن والمقصود هو بقاء واستمرار علوم البشر وادراكهم في اطار الظلمية مهما بلغوا من الشأ والتقدم واقتصار العلم القطعي على الذات الالهيه فقط رؤية الملك قال تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسابع سهي بلات الخضر وأخرى يادسات يا أيها الملأ افتوني في رؤيا وإن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبطغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه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 قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروب في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه مغاث الناس فيه مغاث الناس وفيه يعصرون من الثالثة والأربعين إلى التاسعة والأربعين الآيات من سورة يوسف الملك في عام مصر لقد رأى في منامه كأن سبع بقرات سمان قد روينا وشبعا فبدأ اكتمالهن يأكلهن سبع عجاف ضعاف فيهن من الجوع والمصغبة ما يحورهن الى وحوش ضوار فانهشنا السمان اللواتي قد اقعدهن الشبع عن الحركة والنشاط واستسلمنا الامر الواقع ورى ايضا سبع سنبلات الخضر واخر يابسات هذه الرؤية من التجانس العددي بكل الطرفين والكيفي ما يدعو الى التأمل والتدبر والتيقظ للرمزيه الحاصله فطرح التساؤل على الملا على كل فرد في الحاشيه من الخاصة والعامه من المقربين وغير المقربين اذ قال يا ايها الملأ افتوني في رؤياي وعلق الفتوى على شرطيه معرفتهم بتعبير الرؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون فاجابوا جوابين متناقضين الأول فيه ادعاء مغرور إذ قالوا أضغاف أحلام والثاني فيه عجز وقصور واعتراف بالجهل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين عندئذ قال أحد صاحب السجن الذي بشره يوسف عليه السلام بالنجاه وتذكر بعد أمة من السنين صدق يوسف في التعبير وعلمه في التأويل قال أنا أندئكم بتأويله أي أستطيع أن آتيكم بتأويله فأرسلوني فأتى يوسف عليه السلام في سجنه حيث تركه منذ بدء سنين وكان أن ذكره بالصفة التي يستحقها أيها الصديق والتي نزلت في مستقبل حياة صاحب السجن منزلة الحقيقة فنجا فقال افتنا في السبع بقرات من سمان ياكلهن من سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. لم يعاتبه يوسف عليه السلام على نسيانه تلك الكسمين ولم يسبه وقد كان من قبل طلب اليه ان يذكره بمأساته وظلامته عند الملك لماذا حتى تتوافق صفة الصديق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 وهنا لم يطلب يوسف عليه السلام من صاحب السجن أن يذكره من جديد عند ربه الملك أيما لأن الموقف طول السنين سابقا ولاحقا يقتضيان ذلك لماذا ايضا لأن الصدق في تأويل الرؤيا وتعبير المنال خير مذكر وأفضل ذكر وصدق الصديق عليه السلام وتمت كلمة ربك بالحق صدقا وعدلا فافرج عنه ونام الظلمة ما يستحقون من العقاب واستخلصه الملك لنفسه الفصل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم وتأويل الرؤيا. رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رؤيا الانبياء حق ورؤيا عنه انه قال رؤيا الصالحة حق ورؤيا عن سيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ورؤية صلى الله عليه وسلم قوله إذا رأى أحدكم الرؤية يكرهها فليبسق عن يسائه ثلاثة وليستعد بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره وأخرج ابن أبي عن أبي قتاده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شرها فإنها لا تضر". وسبب الحديث الشريف كما رواه جابر الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي يقطع وأنا أتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من الشيطان فاذا رأى احدكم رؤيا يكرهها فلا يقصها على احد وليستعذ بالله من الشيطان ولقد كان عليه الصلاة والسلام بالإضافة الى ما عهد عنه من وضع الاصول والقواعد الاساسية في مفاهيم الرؤيا يؤول بعض ما يسأل عنه من قدر الصحابة كما انه صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا ويني كان لهما في حياته الشريفة وفي مسار الدعوة أثر دائز الأولى أولها لأصحابه بنفسه وبما علمه الله تعالى والثانية حققها الباري سبحانه وتعالى بحذافيرها لها ووقائعها وكيفيتها من غير رمز ولا إشارة الأولى رؤياه عليه الصلاة والسلام قبل غزوة أحد والثانية رؤياه قبل الحديدية جاء في البداية والنهاية لابن كثير هنش البداية والنهاية الصفحة الثانية عشر عزيز المستمع ذكر هنا الجزء وبجواره فراغ غير واضح انتهى قال موسى بن عقبة رحمه الله تعالى في الحديث عن غزوة احد ورجعت قريش فاستجلبوا من اطارهم للمشرك العرب وسار ابو سفيان بن حرب في جمع قريش وذلك في شوال من السنة المقبلة من وقعة بدر حتى نزلوا بضطن الوادي الذي قابل لي أحد وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدر قد ندموا على ما فاتهم من السابقة وتمنوا لقاء العدو ليبليوا ما أغلى إخوانهم يوم بدر فلما نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أحد فريح المسلمون الذين لم يشهدوا بدر بقدوم العدو عليهم وقالوا قد ساق الله علينا أميتنا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوري ليلة الجمعة رؤيا فأصبح فجاءه نفر من أصحابه فقال لهم رأيت البارحه في منامي بقرا تذبح والله خير. ورأيت سيفي ذا الفقه انقسم عندي دبته أو قال به فلول فكرهته وهما مصيبتان ورأيت اني في دلال حصينة واني مردف كبشا فلما اخبره الرسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه قال يا رسول الله ماذا اولت رؤياك قال اولت البقره الذي رأيت بقرا فينا وفي القوم وكلمت ما رأيت بسيفي ويقول الرجال كان الذي رمى بسيفه الذي أصاب وجهه فإن العدو أصاب وجهه الشريف يومئذ وقصموا رباعيته وخرقوا شفته، يزعمون أن الذي رماه عتبة ابن أبي وقاص وكان البقر من قتل يومئذ من المسلمين وقال أولت الكبش أنه الكبش كتيبة العدو يقتله الله واولت الذرع الحصيما المدينة فانكفوا وجعلوا الزراري في الاعطام فإن دخل علينا القوم في الازقه قاتلناهم ورموا من فوق البيوت وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حتى صارت كالحصن وحدث على الساحة في ميدان معركة ما رمزت إليه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وخاصة أهله وأما رؤياه عليه الصلاه والسلام قبل الحديدية فهي التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الفتح السابعة والثلاثون وهي الموعود بها في قوله عليه الصلاه والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكن تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به وقد تحقق ذلك في عمرة القضاء وهي المشار إليها في قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين دخل بين ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ابو بكر رضي الله عنه وتأويل رؤيا كان صديق رضي الله عنه من ابرز الصحابه شهره في بابين من الابواب الأهل الاول علم الاحساب والانساب اذا لم يكن في القريش ولا في غيرها من قبائل الجزيرة العربية ما يظاهر في ذلك والثاني معرفته بتأويل الرؤية وتعبيرها حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه احيانا بعض ما يراه من رؤى فيأويلها الصديق ربار الله عليه بكثير من الدقة والتناسق والتطابق فقد يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذكر الصديق رضي الله عنه يا أبا بكر رأيتك أني أنا وأنت نرقى في درجة فسبقتك بمرقاتين فقال يا رسول الله يقبلك الله تعالى إلى رحمته وأعيش بعدك سنتين ونصفا وعلي أنه عليه السلام قال له مرة أخرى رأيتك أننا تبعني غنم سود وتبعتها غنم بيض فقال أبو بكر رضي الله عنه تتبعك العرب وتتبع العرب العجم ابن سيرين وكتابه ليس الغرض من هذا العنوان هو الحديث عن محمد ابن سيرين رحمه الله في الترجمة له والتوسع في الحديث عنه ولكن على الاقل التعريف به كاسم من اسماء الاعلام الذين اشتهر عنهم انهم رواد علم تعبير الرؤية بل اشهرهم على الاطلاق ولوقع ان ابن سيرين رحمه الله رغم تلك الشهر ما يزال لدى المخطقين والمدققين والباحثين المتعنقين في الكشوفات المعالمية التاريخية موضع شك وتساؤل واستفهان بالنسبة الى ما نسب غير من تأليف في هذا المضمار جاء عنه في الاعلام لخير الدين الزريكلي المجلد السادع الصفحة الخاوسة والعشرين ما يلي ابن سيرين بين سنة ثلاث وثلاثين إلى سنة عشر سنة عشر 10 للهجرة الموافق لسنة ثلاث وخمسين إلى سنة تسعين وعشرين وسبعين ميلادي محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر إمام وقته في علوم الدين بالبصرة تابعي من أشراف الكتاب مولده ووفاته في البصرة نشأ بزازة أي باء عثيب في أولن يصنم واتفقها وعوى الحديث واشتغر بالورع وتعبير الرؤية استكتبه أنس بلالك بفارس وكان أبوه سيرين مولى لأنس ينسب له كتاب تعبير الرؤية هامش مطبوع انتهاء ذكره ابن النديم هامش الفهرست لابن النديم انتهاء وهو غير منتخب الكلام في تفسير الأحلام المطبوع والمتبادل والمنسوب إليه أيضا وليس له هذا التعريف الموجز استقى الزركلي من المصادر الآتية تهيب التهديد الذي تسع صحة الرابعة عشرة بعد المئتين والمحبر صحة التاسعة والسبعون والثلاث مئة إلى الثمانين بعد الأربع مئة وسياق الميز الاول الصفحه الثالثه والخمسون والاربعمائه حلوه الاولياء الميز الثاني الصفحه الثالثة والستون بعد المئتين ذيل المزير الصفحه الخامسة والتسعون شرح النهج لابن ابي الحديد وجاء فيه كان المسيرين قد جعل على نفسه كلما ارتاد احدا ان يتصدق بدينار وكان اذا مدح احدا قال هو كما يشاء الله واذا ذمه قال هو كما يعلم الله وتاريخ برداد في الجزء الخامس لصفحة 30 بعد 300 دائرة المعارف الإسلامية الجزء الأول صفحة الثانيه بعد 200 وبرونتل مان S.7.702 والوافي بليوخيات الجزء الثالث في الصفحة الـ 46% ابن النبي طبعة في الصفحة الـ عشرة بعد 300% ومعجم مستعجم في الجزء الأول صفحة التنسعة عشره بعد الثلاثمائة وفيه ما مؤده ومن سبيل عين التمر محمد ابن سيرين مولى جميلة بانتئاب قطبها الأنصارية. قلت لا شد في ان كلمة محمد ابن زائدة هنا لان وقعة عين التمر كانت سنة سنتين عشرة للهجرة قبل ان يولد محمد بزمن طويل ويرى ياقوت الحموي في مواجم البلدان في الجزء السابسة الصفحة الساوشة والخمسين بعد المائتين أن سيرين اسم أم محمد وأما هي التي سبلت في عين التمر إلا أن ابن حبيب في المخبر وهو أقدم أصح رواية في مشكل هذا الشأ من ياقوت يقول وكان من ذلك السبيب سيرين أبو محمد ابن سيرين وأجلبنا ابن خبكان إضاحا فيقول كان أبوه سيرين من جرجرايا وكمياته أبو عمرة ونحن لا يؤمنون فيما يتعلق بمادة البحث سوى أن يؤكد على نقطتين الأولى أي المبنسيرين رحمه الله وخصوصا في موضوع تعبير الرؤية الثانية الشكل الواضح في نسبة كتاب تعبير الرؤية إليه فضلا عن نسبة كتاب منتخب الكلام في تفسير الأحلام ولقد وقفت على نسخة من الاولى الأولى لهذا الكتاب بهالش الكتاب تعطير الأنام في تفسير المتحدة المنام للنابلسي رحمه الله يزيد عمرها على ثلاثة أربع القرن ولقد وجدتها من حيث الموضوعية والمادة العلمية وجهزة مختصرة بزاء كتاب النابلسي رحمه الله وأيضا مشوشة الترتيب والتبويب، فعولت على اعتماد طريقة النابلسي في أبجبية المواضيع ومادته الغزيرة الوافية في تعبير الرؤى وتفسير الأحلام النابلسي وكتابه. جاء ترجمته في الاعلام للزريكلي في المجلد الرابع في صفحة الثامنة والخمسين والمئة على النحو التالي ولد سنة خمسين والف وتوفي سنة ثلاث ومئة بعد الألف للهجرة الموافق لسنة احدى واربعين وستمائة والف إلى سنة وثلاثين من الميلاد عبد الغني ابن إسماعيل ابن عبد الغني النابلسي شاعر عالم بالدين وبالآداب مفسر من التصنيف متصوف ولد ونشأ في دمشق ورحل إلى بغداد وعاد إلى سوريا فتنقل في فلسطين ولبنان وسافر إلى مصر والحجاز واستقر في دمشق وتوفي بها له تصنيفات كثيرة جدا منها الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية مطبوع. تعطيل الانام في تعبير المنام مطبوع ذخائر المواريث في الدلاله على مواضع الاحاديث مطبوع فهرست لكتب الحديث السته وعلم الفلاحه مطبوع نفحات الازهار على نسمات الاسحار مطبوع ايضاح الدلالات في سماع الالات مطبوع ذيل نفحه الريحانه مخطوط حلة الذهب الإبريز في الرحلة إلى بعلبك وبقاع العزيز مخطوط الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز مخطوط قلائل المرجان في عقائد أهل الإيمان مخطوط وهو رسالة حواجر النصوص مطبوع جزآن في شرح فصوص الحكم لابن عربي شرح أنوار التنزيل للبيضاوي مخطوط كفاية المستفيد في علم التجويد مخطوط الاقتصاد في المطق بالبعض مخطوط تجويد مناجاة الحكيم ومناوات الخديم مخطوط وهو من التصوف خمرة الحان مطبوع شرح رسالة الشيخ أرسلان ديوان الحقائق مطبوع في شعره الرحله الحجازية والرياض الأنسية مطبوع كنز الحق المدين في أحاديث سيد المرسلين مخطوط اباحه الدخان مخطوط شرح المقدمة السنوسيه مخطوط رشحات الأقلام في شرح كفايه الغلام مطبوع في فقه الحنفية ديوان الدواوين مخطوط مجموع شعره كشف الستر عن فرضية الوتر مطبوع وهو رسالة لمعان الألوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار مطبوع رسالة خمس مجموعات محطوط فيها اثنتان وثلاثون رسالة ذكر الزوات أسماءها في خزائن الكتب والكتاب النابلسي رحمه الله تعطير الانام في تعبير المنام كبير الحجم يقع في جزئين مجموعين في مجلد واحد تزيد عدد صفحاته على ثمانمائة الا انه يعرض لي اموره وتصورات وذواته اسماء واشياء نادرا ما تحدث رؤية بعضها كما تستحيل رؤية البعض الاخر ونعن رهنية الفقه هي التي أملت عليه هذه الافتراضات مما ادى الى التطول من ناحية ثم الى الحشو من ناحية اخرى غير انه رحمه الله والحق يقال قد اوفى وزاد في هذا المجال مما يدل على ساعة علمه وطول باعه بالاضافة الى التبويب الاجدي الذي اتبعه مما يسهد الاستفادة ويقرب التناول من غير جهد ولا مشقة ومن الملاحظ ان عالمنا النابلسي رحمه الله يأتي في كل موضوع بقواعد أساسية في المقدمة ثم يطول في الشرح او يسهد حسب الضرورة والحاجة وقد يختصر اختصارا شديدا لا يشفي غلا. ولقد حاولت مستعينا بالله سبحانه ان اقدم للقارئ العزيز خلاصة جهد الرجل العلمي في زور بعيد عن كل ما يعارض الحقيقة الايمانية والعلمية والله الموفق الفصل الثالث: علم النفس وتفسير الاحلام ان علم النفس الذي نشأ حديثا بصورته الموضوعية ودراساته الأكاديمية واعتماده الطريقة الاستقرائية التجريبية في البحث والدرس والاستنتاج هذا العلم هو من أوسط العلوم الإنسانية التجريبية النظرية حيلة بتفسير الأحلام وتعبير الرؤى ولئن كان هذا العلم قديما من العقل الإنساني تنطح له أساطين المفكرين من الفلاسقة والحكماء والعلماء إلا أنهم ظلوا ونزدون بينه وبين غيره من العلوم دون تحديد لأطره الخاصة ومميزاته. ولقد اعتمد الباحثون الحديثون من علماء النفس اعتمادا أساسياً على الرؤى والأحلام في استخلاص النظريات التي من شأنها أن تجعل علم النفس حقيقة قائمة ذات تأثير محوري في الكيام الإنساني ولعل أشهر هؤلاء بل أستاذهم جميعا هو سيدمون فرايد الذي اتخذ من الرؤى والاحلام ميدان عمل ومادة بحث بصرف النظر عن الاغراض والاهداف التي كان يسعى اليها او النتائج التي يطلعها بالتالي لخدمة تلك الاغراض وما من شك في ان مدلول عبارة العقل الباطن والحاسة السادسة قد فتحت على العقل الانساني نافلة واسعة او بابا يلد منه الى افاق لا تحد ولا تنتهي ايمن بان هذه الابارة بحد ذاتها لا تخرج عن اطار مدلول ومعنى ما تراوح لدى القدماء من العلماء عن النفس والروح ونحن لا نعضي الحقيقة التاريخية اذا ما قلنا بان القرآن الكريم وحده هو الذي اولى ذلك التقسيم الأهمية الكبرى فاعطاه الصفة الأساسية وجعل للنفس مفهومة وللروح مفهومة بل انه فرغ النفس الى فرعين أحدهما في المصطلح العلمي الحديث هو العقل الباطن قال تعالى <تصفيق> الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى الزمر الثانية والأربعون كما اننا لا نعضي الحقيقة العلمية والتاريخية اذا ما قلنا ايضا ان القرآن الكريم وحده هو الذي جان في شتى نواحي التركيبة النفسية في الكيان الانساني وعافى النماذج وعانج المواقف واستخلص الابر وسدد وقارب والشواهد على ذلك كثيرة لا تحصى وليستها هنا ذات ضرورة من استدلال يكفي الذكر الرؤية والواقع المستقبلي ومن منطلق التوزيع والتنويع القرآني للنفس الواعية والنفس الحياتية تدرك من غير عناء ولا تكلف المدى البعيد للوقائع المادية المستقبلية في حياة الإنسان حين يباشر او يصادف واقعة مادية معينة بأشخاصها وأشكالها وحركاتها قد مرت به ذات ليلة فإذا به يستعيد مفكرا أين رأى وإين عاين ثم يبدا في ترسم تتابع الوقائع فإذا بها هي هي كما رآها في عقله الباطن أو نفسه الواعية أو الروح الهائمة في الوجود فوق مستوى الماديات وإذا الحلم يفسر نفسه وإذا الرؤيا تعبر عن ذاته انتهى الشريط الأول وللكتاب دقية على الشريط الثاني.